وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا السابق ان وجوب الحج إذا كان مستلزمان لضرر أكثر من الضرر المتعارف ف قد يقال بانه ليس محكوما بلا ضرار لان اطلاق الخاص حاكم على اطلاق العام ولكن ما افيد ممنوع باعتباري ان وجوب الحج بمدلوله المطابقين ليس مخصصا لقاعده لا ضرار كي يكون حاكما عليها حكومتها الخاص على العام بيان ذلك لو قال الشارع الحكم الضرري منفي عندي ثم قال في دليل آخر يجب الحج فحينئذ يعد وجوب الحج مخصصا لما <تصفيق> لأن لسان العام هو الحكم الضرري منفي والحج حكم ضرري على محاله يكون مخصصا له وبناء على ذلك فمهما يترتب على الحاج من أضرار لا ترفع وجوبه لأن بقاءه خارجا عن تحت العام لا يستلذ تخصيصا جديدا حتى ينفى باصانه العموم بل خروجه من اول الامر أخصيص واحد أما إذا كان لسان العام هو لا ضرر يعني لا ضرر في وعاء التشريع الشامل لجميع مراكب الضرر فحينئذن قول المولى بعد ذلك يجب الحج لا يعد مخصصا لأن العام ينفي الضرار للحكم الضرري بينما الخاص يوجب الحج لا انه يوجب الضرر كي يكون مخصفان وإنما حرجا وجوب الحاج عن عموم لا ضرار بلحاض مجلوله الالكذابي وإلا فهو بما المطابقي المطابق ليس مخصصان وحينئذ فإذا ترتب على الحج مرتبة من الضرر اكثر مما يقتضيه بطبعه كانت هذه المرتبه منفية بالعام وهو لا ضرر ولا يمكن التبسك فيها باطلاق الخاص وهو وزوب الحاج إذ المفروض أن هذا الإطلاق بمجلوله المطابقي لا يتعرض للعام كي يكون مخصصا له وحاكبا عليه إذن فالكبرى وحي أن إطلاقا خاص حاكم على اطلاق العام وان كانت صحيحه لكن المقام ليس هذا الباب ليس من صغرياتها ومصادقها صار معلوم البطل انتهينا من هذه المساله المثالة الواحد والعشرين من المنسك اذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحاج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع لما لقاعده لا ضرار نفس المساله السابقه بنهار ان وجوب البيع مع كوده باقل من ثمنه برري فلا يجيب واما اذا ارتفعت الاسعار فكانت اجره المركوب في سنه الاستطاعه اكثر منها في السنه الاتياء لم يجوز له التأخير الى السنه الاتياء ولكن لابد من التفصيل بين فرضين اذ تاره يكون غلاء الاسعار في هذه السنة هو مقتضى ظروف الحياة بحيث غلت الاسعار بالنسبة لكل احاد حاجد او غير حاج حاج او غير حاج ففي مثل ذلك لا يسقط وجوب الحج لان هذا الضرر مما يقتضيه الحاج في سنه الاستطاعات فلا يجوز له التاخير واما اذا افترضنا ان غناء الاسعار كان بنحو مجحف اي نتيجه استغلال بعض الشركات او بعض المطوفين فحين لا يجب الحج عليه في هذه السنه لقاعدة لا ضرار المسألة الثانية والعشرين هذه مسائل مختصره المسألة الثانيه والعشرين وهي تتعلق بنفقه الاياب والعود وهذه المساله تتضمن مقلبين الاول ما هو الدليل على اعتبار ان يمتلك المكلف زادا وراحله في عوده الى وطنه كما يعتبر ذلك في سفره للحاج قد يستدل على ذلك بوجوه الأول الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بيان ذلك ان كان المراد بالسبيل هو طريق المسير الى الحاج فغاية مفاد الآية اعتبار استطاعة ال... في الذهاب فقط. شهراً ما ما نعم قابلين نعم. <تصفيق> وإن كان المراد بالسبيل هو مصداق الاستطاعه كما يقال الدروس. إن استطعت للدرس سبيلا فإن مفاده إن استطعت بنحو وبمصداق من مصادق الاستطاعات وليس المقصود به استطاعة الوصول إلى الدرس فقط وإن لم يكن مستطيعا للخروج فكذلك في الآيات إذا كان السبيل بمعنى مصداق الاستطاعة ونحو الاستطاعة إذاً فهي ظاهرة عرفان في اعتبار الذات. والراحل ذهابا وإيابا وإلا فلا يصدق عليه أنه استطاع الحاج الوجه الثاني الروايات مثلا في صحيحه هشام بن الحكام قال ان يكون صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله فإن مقتضى الإطلاق أن يكون له زاد وراحله من حين خروجه الى حين عودته واذا لم نسلم بالاطلاق فلا اقال ان جملة له زاد وراحلاء بمناسبة الحكم للموضوع ظاهرة في الزاد والراحلاء ذهابان وإيابان الوجه الثالث أكو أحياناً أحب الوجوه لا يعرف تفت... تفاسيرها هذا لك شخص يقول لي أنت دائما حمقى انا من اشوف بجوك اشوف انك الثمن تراضي دعلا ما اخذ الشيء الى هذا دعا في <تصفيق> من على الشراء من نحوة على في الذهاب والأيامة لو كان يضاحن في إحلامي <تصفيق> يعني هذا زين خش هو كده. الوجه الثالث لو أغمضنا النظر عن الآية والروايات فلا ريب انه اذا كان الرجوع رجوعا تسكعيا فهو حرج على المكلف وحينئذن فوجوب الحج عليه مع استلزام الذهاب للحرج في الهياب وجوب حرجي منفي بدليل نفي العسر والحراج هذا هو المطلب الاول في المساله المطلب الثاني اذا فرغ المكلف من الحج ولم يرد الرجوع الى وطنه بطل فهل يُع... كثير عادل. مخلفات الحي تكارنة تكارث نسميه متكارنه دول الافريقيين يبقون لا يخرجوا نختفون ف... اختفون بين الجبال احد جماعتنا يشبه الافريقيين في شكله اخذوه. سفروا الى السودان. عليك الحال. فاذا لم يرد العود الى وطنه فهل يعتبر فينا ايدن الاياب الايات الى الوطن بله ذكر سيدنا قدس دس في شرح المناسك تفصيلا محصله ان هذا المكلف اذا لم يكن بقاؤه في مكة حرجا عليه فحينئذن لا يتوقف وجوب الحج في حقه على وجدان نفقة الإياب وأما إذا كان بقاؤه في مكة حرجا عليه فأراد الذهاب الى بلد آخر غير بلده فإن كان البلد الآخر كبلده من حيث المسافات او اقل من ذلك فيعتبر في وجوب الحج عليه وجدان نفقة العود واما إذا كان البلد الآخر أبعد مسافة كما لو كان وطنه الأصلي لبنان فأراد الهجرة إلى إيران فإنه لا يعتبر في وجوب الحج عليه اكثر بالنفقة العود الى وطنه هذا التفصيل الذي ذكره في شرح المناسين والصحيح ان يتخذ تفصيل اخر بان يقال من كان مضطرا بعد الفراغ من الحج الى ان لا يعود الى وطنه فان كان مضطرا لبلد معين سيعتبر في وجوب الحج عليه وجدان نفقة العود إلى ذلك البلاد وإن لزم من العود إليه أضعاف نفقة العود إلى وطنه سواء كان البلد الآخر أدعى من وطنه كطوفيو مثلا او كان اقرب كالاردن الاردن اقرب من لبنان الى مكة كالاردن مثلا ولكن لا يمكن دخوله في هذا البنات المطلوب فر إليه الا بأضعاف نفقته إلى وقناه، فحينئذ ما لم يجد نفقة العود إلى البلد المضطر إليه. فوجوب الحج في حقه حرجي منفي بدليل نفي الحرج، وأما إذا لم يكن مطراً. لترك بلده لبلد اخر ولكن حبا منه في التنقل او بحثا عن العمل الأكثر دخلان مثلا اختار الزهاد لبلد اخر فحين اذا ياتي التفصيل السابق وهو ان لم يكن بقاؤه في مكه حرجا عليه فلا يعتبر في حقه نفقة الإيام وإن كان حرجا عليه اعتبر في حقه نفقة العود الى وطنيه سواء قلت عن نفقه العود الى البلد الاخر او زادت ياتي الكلام في الشرط الرابع من شروط الاستطاعات وهو الرجوع الى كفاية احسن الله بليكم